بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعه هذه الهندة الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب الحذاء الحذاء والحذاء النعان في المنام رجل يلي امور الناس أمور النساء ويزينها ويهيئها وقيل هو دلال الجواري وتقاربه في المعنى الخاطبة الحرير يدل في المنام على العشق لمن رأاه ومن نبس ثوب الحرير عطية أو هدية من سلطان أو نافذ يتكبر وإذا رؤي الحرير على الميت فإنه مناعا والحرير الأحمر والأصفر مرض وقيل ليس بمرض وهو زينة الرجال في الحرب قديما وسياب الحرير الفقهاء تدل على طلبهم للدنيا ودعوه الناس الى البدعة ولغير الفقهاء تدل على انهم يعملون اعمالا يستوجبون بها النعيم ويدل الحرير عيضا على التزوج بامراه شريفة الحائك تدل رؤية الحائك في الملم على تسهيل الامور والكساوى والسفر والتردد وربما دلت رؤيته على موت المريض ونزوله في حفرته الحلواء الحلواء في المنام دالة على الإخلاص في الدين وخلاص المسجون وقدوم المسافر وشفاء المريض والزواج للعزاب والهداية والتوبة والعلم والقرآن وتجديد الأولاد والأرزاق الحلال الحمص هو في المنام يدل على مال بتعب حب الرمان في المنام رزق سهل بلا تعب حصاد يدل الحصاد في المنام على تيسير العسير والرزق العاجل وربما دلت رؤيته على الدمار والموعظة ومن راى زرعا يحصد فإن كان ذلك ببلد فيه حرب هلك فيه من الناس مقدار ما يحصد في المنام وإن كان ذلك ببلد لا حرب فيه ولا يعرف ذلك به وكان الحصاد منه في الجامع او بين المحلات او فوق متفرق الدور فانها نقمة الله تعالى بالوراء او بالطاعون وان كما ذلك في مسجد او جامع من مجامع الخير وكان الناس هم الذين تولوا الحصاد بانفسهم دون اي رأوا خلقا مجهولا يحصد لهم فانها اذور وحسنات ينالها كل من حصد الحمضل الحمضل في المنام يدل على الهم والحزن وشجرته رجل جبان جزوع لا دين له الحناء هي في المنام عدة الرجل لعمله الذي يعمله والحناء زينه في المال والعيال الحلفاء في المنام دليل خير لمن اراد المشاركة من اسمها والحلفاء للمريض دليل موته الحرمل الحرمل في المنام مال يصلح به مال فاسد الحلبة الحلبة في المنام مال عسير مع كد وتعب الحسك هو في المنام نفاق ونميمة الحصير تدل رؤيته في المنام على الخادم وعلى مجلس الحاكم ومن أنه انه جالس على حصير فانه ينحصر او يناله حصر البول الحاوي تدل رؤيته في المنام على معاشرة اهل الشر وعلى مدارة الاعداء الحمار الحمار في المنام غلام او ولد او زوجة وربما دل على السفر او العلم لقوله تعالى كمثل الحمار يحمل اسفارا ومن وجد من حماره خلاف ما يعهده في اليقظه وكان الراي من اهل الخشية دل على فترته عن عبادته وربما دل الحمار على المعيشة ويدل الحمار على العالم بلا علم والبغار والحمير ملكها في المنام او ركوبها دليل على زينة بالمال او بالولد وربما دل صوته على الانكاب والشرور والحمار جد الانسان وسعيه كيفما رأاه الحمام هو في المنام رسول امين وصديق صدوق وحبيب انيس وربما دل على الزوجات المصونات ذوات الحفظ للأسرار والكد على العيال وربما جل على الحمام الذي هو الموت وتدل رؤيه الحمام على النوح والتعداد والحمامه الداكنه امراه حسنه وبيضها بنات وبرجها مجمع النساء وفراخها بنون الحداءة في المنام حاكم خامل الذكر شديد الشوكه متواضع ظلوم مقتدر وذلك لشدة صلاحه وقربه في الأرض في طيرانه وقلة خطئه في صيبه الحبارة هامش طائر يشبه الحمام يكثر في الصحراء انتهى الحبارة في المنام رجل سخيل صاحب دخل وخرج بلا منفعه كثير الأكل والشرب لا يفتر ليلا ولا نهارا حرباء الحرباء في المنام نائب الحاكم ووزيره الأول لا يكد يفارقه ولا يزيله طرف النهار نديم له يناديه ويجالسه صاحب تحريش واثاره خصومة بين الناس والحرباء رجل له عزم في الأمور وهي تدل على الخدمة للعاطل عن العمل أو الفتنة في الدين أو المرأة المجوسية لأنها تدور آبدا مع الشمس فتطلع إن طلعت وتختفي إن غربت وتدل على النجب على الميت الحذون هامش السقاية انتهى هو في المنام حر من الناس ودون ربما دلت رؤيته على الطمع والشره في الكسب واختلاف الخلق والمزاح الحل زون رؤيته في المنام نقله من مكان الى مكان الحوت تدل رؤيته في المنام على اليمين وربما دلت رؤيته على معبد الصالحين ومسجد المتعبدين وربما دلت رؤيته على الهم والنكد وزوال المنصب وحلول الغضب الحوقلة هامش هي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله انتهى الحوقله دليل لمن أكثر منها في المنام على الإنذار بما يجب قولها وكذلك الاسترجاع هامش هي قولنا لا حول إلا لله وإنا إليه راجعون انتهى وكذلك الاسترجاع دليل على الانذار بما يجب قوله وربما دل الاسترجاع على المصيبة حرف الخاء خطيب تدل رؤية الخطيب في المنام على الطهارة والخشوع والتوبة من الذنوب والبكاء وعلو الشأن وطول العمر ويدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدل على الافراح والاجتماع في الموسم الخدم الخدم في المنام هم الملائكه فمن في ذلك خدما معهم اطباق فاكهه فان هناك مريضا قد طال مرضه والخدم بشاره خندق الخندق في المنام يدل على التحصن بالمال والحراس والجند خيل من اسمائها الجياد واحدها جواد وفرس وحصان ومهر فمن عنده في المنام خيلا فإنه يدل على اتساع الرزق والنصر على الأعداء والعزي والسفر خيمة تدل في المنام على السفر أو القبر أو الزوجة وكثرة الخيام غيوم ومن أن خيمة ضربت عليه أصاب زيادة في السلطان فإن كان تاجرا سافر ونال خيرا وشرفا الخرج تدل رؤيته في المنام على الأخوين أو الزوجين أو الولدين أو الشريكين وربما دل على السفر وربما دل لمن اشتراه على الفرج والخروج من الهموم الخابية تأويل كل خابية على حسبها فالزير يدل على قيم الدار وقربة الماء دلة على نحو ما دل عليه الزير والخابية برأة حرة والشرب منها مال يفاد من قبلها الخزانة هي في المنال برأة الرجل فمن راى ان خزانته انهدمت ماتت امرعته والخزانة جارية او خادمة والخزانة في المنام دالة على حفظ الاسرار وستر الامور وعلى الازواج المصونات والمنابس السمية وقيل الليل والنهار خزانتان من وضع فيهما شيئا وجده الخياط تدل رؤيته في المنام على الالفه والمحبه والصلح بين الناس وربما دلت رؤيته على الكاتب وعاقب الانكحه وتدل رؤيته على المستدرك لما فاته وفرط فيه او الناب على فعله والخياط ان خيط لنفسه فانه يصلح دينا لنفسه في صلاح الدين فانه رأى كأنه يخيط ولا يحصل الخياطه فانه يريد ان يجمع متفرقا ولا يجتمع وان رأى كأنه يخيط ثوبا لمرأة فانه يصيبه محنة خولي تدل رؤيته في المنام على العلم وذكر الله تعالى وعلى الاجتماع بأهل ذلك وربما دلت على خادم الزوايا والربط والمساجد الخاني تدل رؤيته في المنام على نقض العهد والخيانة وربما دلت رؤيته على موت المريض لأن الخان دار صاحب الغربة وتدل رؤيته على راحة بعد التعب والأنث بعد الوحشة الخان مرعى في منامه الخان المعد للأجرة فرؤيته ذلك على نكاح المتعة وربما دلت رؤيته على ما يؤجر من بيت او دابة او مركب او الارضي او الملبوس الخمار تدل رؤيته في المنام على طلب العيش وصفائه والبرء من الاسقام وربما دلت رؤيته على صاحب الرؤية وبائع الانجاز كالخنزير والقرد وغيرها والخمار رجل صاحب مال وكسب حرام الخمر هو في المنان مال حرام بلا مشقه فمن راى انه يشرب الخمر فانه يصيب اثما كبيرا وقيل من راى انه يشربها وليس له منازع في كاسها عصاب مالا حراما وقيل ذا المال الحلال وان كان له منازع فانه ينازعه في الكلام والخصوم بقدر ذلك الخوخ الخوخ في المنامي اذا كان حرا من اكله نال من الشهوات ما يتمنى وان كان حامضا فهو خوف لمن اكله فإنه يصيبه بكل واحدة خوف وشجره الخوخي رجل غني خطر منفق على الناس شجاع ثابت عند المحنه يجمع مالا كثيرا في حداثته ويموت في شبابه والخوف في غير وقته مرض شديد الخيار هو في المنام هم وحزن فمن اكله فانه يسعى في امر يثقل عليه وخصوصا الاصغر هو في اوانه رزق وفي غير اوانه مرض الخشخاش الخشخاش في المنام مال هنيئ فمن راى انه اكله اصاب مالا هنيئا ورؤية نور الخشخاش اعلام منشوره الخرنوب يدل في المنام على موت المريض او خراب جسمه سواء راى انه اكله ام لا والخرنوب يدل على الخراب والبواش الخردل هو في المنام سم فمن راى انه ياكله سقي سم او شيئا مر او يقع في لقمه رديئه وقيل يناله مال شريف في تعب الخل هو في المنام مال مع ورع وبركه وطول حياه وقله له وطلب لمن اكله بالخبز والدربي منه مال ساقط قليل المنفعه زواها والخل وسكرجته جارية وخيمة او امرأة ودار واذا رأى انسان انه يشرب الخل فان ذلك يدل على معادات اهل بيته وذلك للتقبض الذي يعرض منه في الفمي الخبز هو في المنام على وجوه شتى فالابيض يدل على رزق الهني والعيش الرغد والاسود يدل على النكب في العيش وقيل كل رغيف يدل على عمر اربعين سنة وقيل الرغيف يدل على عقد من المال والخبز المر عيش المر والخبز الحلو غلاء سياش والرغيف الواسع عيش الواسع وخبز الشعير من ليس له عادة يأكله ضيق عيش والخبز الحار نفاق ورزق فيه شبه، وخبز الملة ضيق في المعاش لاكله لأنه لا يخبزه إلا مطار والخبز الذي لم ينضج يدل على حمى شديدة والخبز الخشكار للأغنياء فقر وأكل الخبز الرقاق ساعة رزق الخباز بائع الخبز تدل رؤيته على الطمأنلة من الخوف وعلى العيش الرغد وربما دلت رؤية الخباز على الولد والمحبة والخباز سلطان عادل رفيق شفيق الخشاب هو في المنان رئيس المنافقين وتدل رؤيته في المنام على العمران وربما دل على النفاق الخشب هو في المنام نفاق وقيل الخشب رجل قد خالطه نفاق في دينه وعالانيته خير من سريرته والخشب الراط يفسر بالصبيان ورؤية الخشب في السفينة دال عليها الخفير تدل رؤيته في المنام على الامن والسلامة وعلى الصلاة والصدقة الخفية وربما دل على الكلب لأنه يحمس أهله ويحفزهم الختان هو في المنام يدل على الطهرة من الأنجاز والأفراح والمسرات فبرا أنه اختتن فقد عمل أشياء طهره الله بها من الذنوب الخاتن هو في المنام تدل رؤيته على كاشف العورات والتلاي على الفضائح والختنة تدل رؤيتها على إظهار أسرار النساء ولا على عوراتهم الخرز هو في المنام خدم أو مال فمن راى أنه أصاب خرزا فإنه يصيب من مال الخدم بقدر ذلك ومن رأى أن فصخة تامه خرز يشبه اليقوت فإنه يدعي الشرف وليس بشريف أو يتشبه بقوم وليس منهم والخرز صديق دنيء فإن كان بالأوقار والأحمال فهو مال حرام الخلخال هو في المنام ابن ومراء النعيم خلخالا ذهب مرضه او اصاب خطا في دينه وان كان على المرأة فهي امنة من الخوف وان كانت بلا زوج تزوجت بزوج كريم سخي ترى منه خيرا الخرس هو في المنام كلام شر او خبر مفرح الخاتم في المنام امام وسلطان وزوجة وولد وعمل وعلى قدر جوهره الخلعة في المنام تدل على ولاية للمعزول وعزل للمؤلاء وربما كانت الخلعه جارية بحسب نفاسة الخلعة وقد تكون كما رآها وقد تكون مخالعة للزوجة الخز في أبو الخز في المنام مال كثير وما رأى أن عليه ثوب خز فإنه يحج فإن كان أحمر فهي دنيا تجدد له والأصفر دنيا مع مرض الخمار وفي المنام يدل المراه وهو للمراه سترها وزينتها وساعته ساعة حالها والحادث بالخمار مصيبة المرأة في زوجها الخوف وفي المنام يدل على الخادم وعلى المال وعلى الوقاية من المكاره ومره انه لبس خفين فانه يسافر البحر او على محمل لان الرجل محجوبه لأن الرجل محجوبه عن الارض ولبس الخف الضيق يدل على هم وضيق ومطالبة البدين وربما دل الخف الضيق على القيد في الارجل الخنجر مرى في منامه ان بيده خنجرا نال مالا وغنى ومرى انه يدخل خنجرا او سكينا في غلافه فإنه يتزوج امراه الخضرة خضرة الثياب وغيرها في الملام جيدة في الدين لأن فياب أهل الجنة خضر فمن رأى ثيابا دل على دين وزياده عبادة في الأحياء وحسن حال الميت عند الله تعالى الخد الخدان دالان على ما يتجمل بهما الإنسان وربما دل الخدان على من يقبلهما فمن نزل بهما من حادث كان دليلا على فساد حال مقبله وربما دل الخد على الذل والمسكنه إذا كان ترابا أو مغبرا وهو لأرباب الدين زيادة ورفعة عند الله تعالى لأن ذلك من سمات المتهجدين الخضاب الخضاب في المنام ستر وتغطيه والخضاب في اللحية دليل على الرياء والتجليس بالأعمال والخضاب لمن يليق به التظاهر بالنعم الرام للاعداء ودليل على الأمن من الخوف ولمن لا يليق به دليل على الهموم والأمكاد والديون وهجران الأحبة وحكم خضاب رأس المرأة كحكم خضاب اللحية وخضاب الشيم قوة وبطش وجاه خفقان القلب خفقان القلب في المنام ترك شيء فمراء ان قلبه يخفق فانه يترك خصومة او سفرا او تزويجا الخناق مراء في المنام انه يخنق فقد قدر على تقليد امانه وان كان من علة فهو معاقب بما كسب من ظلم فان اشتد به الخناق فانه يطالب باجره من تفع به من تلك الامانه او الولاية واذا راى الانسان انه يخنق نفسه معنقة فان ذلك يدل على حزن وغم فإذو الله أيضا على أنه لا يقيم في بيته ولا في المكان الذي رأى نفسه فيه كذلك وداء الخناق إذا أخذ في الحلق دل على تعطيل بيته راحته أو حانوته ربما دل الخنق على مطالبة بدين ويضيق عليه فيه الخرس هو في المنان فساد الدين وقول البهتان فمن أنه أخرس فإنه يغتاب أشرافا من الناس أو هو فاسق والخرف في المنام اضطال حجة للحاكم أو صمت عند الحاجة إليه كأداء الشهادة وما رأى كأن لسانه معتقل نال فصاحة وفقها ورزقة يأتيه وظفر وظفرت بالعداء الخصام هو في المنام بين المتخاصمين وصرح للمصطلحين شر وهم ونكد وفتنه وربما دل الخصام في المنام على ابطال العمل وادها الخصام في المنام بين المتخاصمين صلح وللمصطلحين شر وهم ونكد وفتنة وربما دل الخصام في المنام على ابطال العمل وربما دلت المخاصمة على المجدلة في فى آيات الله تعالى وربما دلت على الظلم لأهل الذمة الخج الخج في المنام اضرار في المقال فما رأى إنسانا خدشه فإنه يضره في ماله أو في بعض أقربائه والخدش دليل على السمة الرديئة يتسم بها الإنسان من بخل أو فسق أو كفر والخدش أطعن في الكلام الخدر ما رأى في المنام أنه أصابه خدر في يده أو بعض جسده فإن الذي ينسب إليه ذلك العضو في التأويل يخذره فيما يرضوه ويحذره الخيانة الخيانة من أصحاب الأموال في المنام دليل على فقرهم والخيانة تدل على الزنا والفاحشة الخوف هو في المنام امن والخوف يدل على التوبة فكل خائف تائب وقيل من راى كأنه خائف فارا من الخوف نال رياسه، ومن رأى أنه ينتظر الخوف فإنه يقاتل ومن في منامه أنه خائف وقائل يقول له لا تخف فإنك لا تموت ولا تقدر أن تعيش فإنه يصير أعمى ومن له خوف بالله ولا يخاف فإن المخوف ينال أمنا وذكرا والمخيف شنعة وضررا الخداع. مرأى في المنام أن أحدا يخدعه فإن الله يؤيده بنصره والخداع مقهور والمخدوع منصور الخسف هو في المنام تهديد من السلطان ومرى أن ان الارض به فانه يصيبه عذاب والخسف من جهة في الارض مرض شديد يصيب اهل تلك الجهه او جراد او برد شديد او قحط او خوف ومرى أن ان الارض خسفت به فان كان من اهل الشر فان عقوبه تنزل به او سفرا بعيدا ويخاف ان لا يرجع خراب الخراب في المنن يدل على شتات شمل الارض وموت اهلها وخراب المدينة يدل على موت حاكمها او ظلمه ومن رأى نفسه في خراب فانه يبتلى بقوم لا طاقه له بهم الخباء الخباء في المنام دال على النفاق او التستر بقبيح الاعمال الختم الختم في المنام اذا كان مفرغا او يختم به على الاسماع او الابصار او الافواه او القلوب فان ذلك دليل مقت الله عز وجل لمن اصابه شيء من ذلك الخدمة خدمة الفقراء والصالحين في المنام والتواضع لهم والوقوف بين ايديهم ممتثلا لأوامرهم دليل على الحظ الوافر عند الله وحسن الخاتمة وعلى مرافقة الصالحين وربما ساء قدره الخمول رؤية الانسان نفسه خاملا في المنام دليل على الانتناء عن القصد الحسن الى ما يجب الخمول في اليقظه وربما دل ذلك على نفاذ الرزق والاجل خلية النحل. خليج النحل في المنام زوجة لمالكها ونحلها نسلها وشهدها مالها وربما دلت على الحصن وربما دلت على التخلي عن هموم والأحزان الخليج الخليجان في المنام أتباع أو أبواب من دل البحر عليه فإن زاد في أوان نقص البحر كان خارجيا عن للطاعة وكذلك إن نقص في أوان الزيادة والخليج يدل على المتوسط بالخير الخطاف ويسمى السنون في المنام مال رجل مبارك او امرأة مباركة او غلام قارئ الخفاش في المنام رجل الناسك والخفاش يدل على بطارة وذهب الخوف وهو دليل خير للحبالة لانه يلد ولادة ولا يحمد للمسافر برا وبحرا ويدل على خراب منزل يدخل إليه والخفاش يدل على رجل جائر ذي حرمان الخنفساء هي في المنن إنسان بريض قادر والخنفس الذكر يدل على خادم الاشرار والانثى داله على موت النفساء والخنفساء امراه لذيذه لا خير فيها الخلد تدل رؤيته على العمى والتردد والحيرة والاختفاء وضيق المسلك وحدة السمع لمن يشكو ضرعا بسمعه وإن مع الميت فهو في النار الخنزير هو في المنام عدو ملعون قوي مكائب جزوع عند النوائب يقول ولا يفي بما يقول فيراء أنه ركبه اصاب مالا كثيرا فيراء أنه يأكل من لحمه أكل حراما وهو يعلم فإن أكل لحمه مطبوخا نال من تجارته مالا من غير حله وكذلك المشوي الخروف الخروف في المنام ولد ذكر طائع لوالديه فمن مهب له خروف وله راعة حامل بشر بولد ذكر وجميع الصغار من الحيوان هموم لمن ملكها لاحتياجها إلى كلفة في التربية إلا البنات من بني آدم فإنها دنيا ومراء أنه ذبح خروفا مات له ولد أو لبعض أهله حرف الدال. دعاء الدعاء في المنام عبادة في اليقظة او صلاة يصليها الرائي. والدعاء يدل على بلوغ المقصد ويدل على الولد فاذا كان الدعاء بشدة بارغة وصراخ فإنه يدل على المصائب او الفتن وربما دل الدعاء بشدة بارغة وصراخ على غير ذلك وربما دل الدعاء على قلة الغيش اذا كان له ضجه واذا دل على الدعاء في الصلاة فإن كان الدعاء معروفة فإن الصلاة فريضة وإن كان غير ذكر الله تعالى فإنه ضمير الياء فإن كانت دعاء خفية فإنه وزق ولدا بارا مباركا وإن قوما مجتمعين على دعاء فإنه اجتماع اولاد ونماء وبركة في النعم والعز وذهاب شقاء الدنيا هي في المنام امرأة كما أن المرأة في المنام دنيا ومن أنه ترك الدنيا فإنه يطلق الزوجة ومن رأى أن العالم كله هلك ولم يبق في الدنيا أحد سواه فإنه يعمى ومن رأى أن الدنيا قد استوت له ومهما طلب وأراد حصل له فإنه يفتقر ويهلك ورؤية الدنيا في المنام تدل على لهي واللعب والغرور والمكائد ونقض العهد والتعب والنصب والشقاء وإخلاف الوقت الدينار مش تقابله العملة الذهبية الآن انتهى الدينار في المنامي دين حنيفي خالص وعلم والدينار الواحد ولد حسن الوجه والدنانير كنز وحكمة وولاية وأباء شهادة فمن رأى أنه ديع دينارا مات ولده أو ترك صلاة فريضة والدنانير الكثيرة إذا وقعت إليك أمانات وصلوات الدرهم الدرهم في المنام يدل على الولد لمن عنده حامل وقد يدل على الذكر والتسبيح وقد يدل على الضرب المؤلم ومنه من يرى ان الدراهم لمن اصابها في المنام انه يصيبها بعينها في اليقظة وان كانت الدراهم في سره او كيس او جراب او صندوق فانه سود او سرا يحفظه لصاحبه بقدر ما حفظ من الدراهم والدراهم تدل على الكلام فان كانت جيدة فهو علم وكلام حسن وقضاء حاجة او صلاة وعدد الدراهم عدد اعمال البر الدهليز هو في المنام خادم يجري على يده الحل والعقد والامر القويمة الدهليز هو الحجب او الدواب او العمل الذي يتوصل به الى الجنة او النار او الدابة التي يكلفه قصده ربما دل الدهليز على القبر لانه دهليز الجنة او النار الدار هي في المنام دنيا الرجل فمن رأى في المنام أن له دارا جديده كاملة المرافق فإنه إن كان فقيرا استغنى وإن كان مهموما فرج عنه وإن كان صانعا نال لغنا وسمعه بقدر حسن الدار وإن كان في معصيه تاب لأن ساعة الدار ساعة دنياه وعلمه وسخاؤه وضيقها بخله، وجدتها تجديد عمله الدير رؤية الدير في المنام كرؤية الكنيسه وربما دلت على زوال الهم والنكد والخلاص من الشدائد، وإن كان الرأي مريباً مات الدرج الدرج في الهنام يدل على أسباب العلو والرفعة والإقبال في الدنيا والآخرة ويدل على الإمهاء والاستدراج وربما دل على مراحل السفر ومنازل المسافرين التي ينزلونها منزلة منزلة ومرحلة مرحلة وربما دل على أيام العمر المؤدية إلى غايته ويدل المعروف منه على خادم الدار وأما النزول من الدرج فإن كان مسافرا قدم في سفره وإن كان رئيسا نزل عن رئاسته وعزل عن عمله وإن كان راكبا مشى راجلا وإن كانت لهم امراه عليلة هلكت انتهى الوجه الأول